بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم كَذَالِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ كَذَالِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من ثوفهن تكاد السماوات يتفطرن من ثوفهن والملائكه يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض وَلَنَا آيَاتٌ تَسْبَحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ هُوَ حفيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ حفيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَكَذَلِكَ لِكُمُ الْقُرْآنَ الْعَرَبِيَّ لِتُنْذِرُوا أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرُوا يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَكَذَلِكَ رُسِلْنَا إِلَيْكَ بِالْقُرْآنِ الْعَرَبِيِّ لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ فريق في الجنه وفريق في السعيد فريق في الجنه وفريق في السعيد ولو شاء الله ل جعلهم امه واحده ولكن يدخل من يشاء في رحمته ولو شاء اه ولجعلهم انثا واحده ولكن ادخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا ما لهم من ولي ولا نصير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 قَدير وَمُخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَنَخْتَلِفُ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ, ذلكم الله رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ذلك مَا هُوَ فِي يَدِ رَبِّي عليه تَوْكَّلْتُ وإليه أنير